Powiedzmy, że w tym momencie, gdybyśmy nie mieli wiedzy, to nie jestem w stanie zaufania, to nie jestem w stanie zaufania, to nie to nie jestem w stanie zaufania, وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يكفيه من يشاء والله من فضل العظيم فدأولنا هم الذين أثرت والقولان فإن من بعدهم لا لا في ولا السماء لا لا فان من بعدهم لا من بعدهم لا يلحقون فان من بعدهم لا بهم لا في الفضل ولا في السماء فهؤلاء هم السعداء واما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولا يرفع عليه رسل ما هو من الصنف الثالث وهم الذين حكموا التوراهة ممن يحيدوها وذكر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم احسام الخلائق بالنسبه إلى دعوته وما بعده وما فيه من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل غير اصحاب وكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلى والقصر الكثير وكان منها اجارب في الماء فسقى الناس وزرعوا زرعوا واصابت طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من تقع في دين الله وَنَفَعُهُ مَا بَعْدُهُ مِنْ دَاهُمِهِ وَمَدَلُ مَنْ يَرْفَعُ مِنَالِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَدُهُ بَاللَّهِ الَّذِلِي الله بِهِ فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به للغيث لأن كل منهما سبب الحياة فالغيب سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب، وشبه الغمود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 بيتبره في وجوه الحب ودين الحق والزكاة، فهو قابل للعلم علم مثلا جده واسرار وأسرار والثانيه والثاني أكبر مقابله غافل في فوائد الناس فيها وحسنها، الناس من وجوهها والسقي منها والفسراء. منها وهذا ما القلب الحافظ للعلم الذي يحفظ الذي يحفظه كما سمع ولا تصرف له ولا ولا تصرف له فيه ولا استلبا بل له حكم مجرد فهو يؤدي كما سمع وهو هو القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرب حمن ثقل الى من هو اصهمن ورب حامل حب غير موفقين الاول مثل المبني الدائر المبني بوجوه المكاسب والتجاره فهو يحسب بماله ما شاء والثاني من المبني الذي لا حرك له بوجوه الرجل والكسر ولكنه حافظ بماله ولا يجزي التصرف والتقلب فيه والارض الثالثه ارض طاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك الماء ولو <اللو> اصابها من القطر ما اصابها لم تنتفع بشيء منه فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الكفه ولا الدرايه فيه وانما هو من منزله الارض الغواه التي لا تنبت ولا تحفظ الماء وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن ينسك ماله فالاول عامل معلم داع الى الله على بصيره فهذا من ورثة الرسل والثاني حافظ مؤذن لما سمعهم فهذا يحمل الى غيره ما يتجر به المحمول اليه ويستغفره والثالث لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا امر عليه ارسل فاستوعب, فاستوعب هذا الحديث اقسام الثقه في الدعوه النووي ومنازليه منهم قسمان سعيدان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا مع الرسالة التبوكية وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أقسام الناس بالنسبة إلى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام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 في قبولهم لدعوه الرسل إما أن يكون الإنسان على قلب واع كما قال الله سبحانه وتعالى فسالت أودية بقدرها القلوب انواع كما أن الأودية أنواع وكل واد يحمل فيه من الماء ما يسع هذا الوادي فكل قلب يكون فيه من العلم والنور النبوي ما يكون في هذا القلب من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وانشراح الصدر إليه والإيمان بالله عز وجل وما يقرب إلى الله تبارك وتعالى وكل هذا فضل من الله عز وجل ولا شك لكن العبد له ولا شك أثر فيما يقوم في قلبه من الإقبال على الله تبارك وتعالى وانشراح الصدر بالعلم والنور النبوي الذي يكون ولا شك شارحا للصدر منيرا له مبينا لما فيه من الدخائل والدغل وشرور الأنفس ومزينا لها بإذن الله سبحانه وتعالى والأمور بينها تلازم ولا شك والإنسان عليه دائما أن يبحث عما يصلح القلب وعما يقرب القلب إلى مرضات الله تبارك وتعالى وهذا هو الذي يثمر في قبول دعوة الأنبياء وإلى تقسيم الناس إلى هذه الأقسام التي مرت معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى فالاولون هم الذين ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبوه والآخرون الذين لم يلحقوا والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على ملهاجهم إلى يوم القيامة فيكون التأخر وعدم اللحاق أو عدم اللحاق بهم في الزمان وفي الآية قول آخر إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة إما أن يكون التأخر تأخر زماني وإما أن يكون التأخر من جهه الفضل والرتبة والمنزلة قال والقولان كالمتلازمين فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان فلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لا يلحق بهم أحد في الفضل ولا يلحق بهم أحد في الزمان ولا يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال للصابر فيه أجر خمسين قالوا منا يا رسول الله طال منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليس هذا الحديث فيه فضل أن الفضل في الرتبة على الصحابة رضي الله عنهم ولا تقدم في المنزل على الصحابة رضي الله عنهم بل هو بيان للاجر حيث أن الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم صاحب الحق له أعوان وله أنصار على الحق وله من يعينه على الحق ومن يسدده إذا اخطا ويذكره بالحق لكن هذا الزمان قل فيه النصير والصديق والمعين على الحق والدال على الحق وذلك كان الصابر له أجر خمسين قال وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله ولم يرفع به رأسا فهو من الصيف الثالث وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها من الناس صلى الله العفو العافية من كان عنده شيء من العلم سواء كان من جهة الحفظ أو حتى من جهة معرفة بعض الأحكام ولكنه لم ينتفع بذلك العلم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياه وهذا يوجد بكثرة بين الناس فليس العلم بكثرة الروايه كما قال غير واحد من أهل العلم وكما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه إنما العلم الخشية إنما العلم الخشية والعلم الذي لا يورث الخشية ولا يورث القربة من الله سبحانه وتعالى فلا يكون علما نافعا أبدا بل العلم النافع هو الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يورث الخشيع. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار الحمار لو أنك حملت على ظهره الكتب النافعة والقيمة هل ينتفع بها ما ينتفع بها يمحمول على ظهره وهذا حال كثير من من ينتسب إلى العلم على جهة القول والنسبة لا على جهة العمل وعلى جهة الصحة وعند التحقيق والتدقيق تختلف الموازين وتضطرب الأحوال ويظهر كما هو معلوم الصادق من الكاذب ممن ينتسب إلى هذا الدين وكل هذا ميزانه اولا واخرا هو في صلاح النية لله سبحانه وتعالى وصدق الإقبال على الله عز وجل وليكون يكون تعلم طالب العلم لله سبحانه وتعالى ومراده وجه الله عز وجل وذكر بعد ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الأقسام الخلائق وهي ثلاثة أقسام القسم الاول القسم الأول قال فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير هذا القسم الأول طائفة من الأرض يعني قطعه من الأرض أو قسم من الأرض أصابها ماء فقبلت هذا الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير فالناس فهي انتفعت في نفسها ونفعت غيرها ونفعت غيرها واما الثانية فكان منها أجاد أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا فهذه في نفسها لم, لم تنتفع في نفسها ولكن الناس انتفعوا منها وهذا قسم آخر من الناس الأول من ينتفع بالعلم وينفع غيره والثاني من يكون عنده شيء من العلم كالحافظ لبعض المتون ولا يستطيع الاستنباط منها ولا معرفة الأحكام وكذلك الذي ينسخ الكتب ونحو ذلك فهذا كالمثال الثاني الذي يمسك الماء فيسقي الناس منه ويزرعون فينتفع الناس بهذا العلم أكثر من انتفاعي هو بهذا العلم وأما الثالث قال أصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان عن أراضي مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فالعلم الذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالغيث يغيث هذه القلوب ويحيي القلوب يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم ففي حياه لهذه القلوب وبعث للموت الذي يكون في قلوب الناس وفي قلوب البشر لتحيا هذه القلوب وترجع له الحياة بعد انقطاع فلا بد للعبد ان يبحث عما يحيي هذا القلب والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يدعو الانسان ربه تبارك وتعالى ان يجدد له ثوب ايمانه قال فان الايمان يبلى كما يبلى الثوب الايمان يبلى كما يبلى الثوب والانسان سبحان الله يجب في بدايه اقباله على الله سبحانه وتعالى شيء من الشره شيء من الحماسه والاقبال على الله سبحانه وتعالى ثم ما يلبث ان يفتر فيصيبه شيء من الفتور شيء من الكسل شيء من الخمول لكن دائما اذا جدد الانسان ما يحيي به القلب كمداومه الذكر ولزوم الاستغفار وتلاوه القران وغير ذلك مما يحيي هذه القلوب يكون بإذن الله سبحانه وتعالى له شيء من التجديد لإيمانه قال وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهير فيتنتفع وينتفع الناس فهذا مثل القلب الزكي الذكي فهو يقبل العلم بذكاته ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بزكاته فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار, وأسرار معادنه الثاني أرض, أرض صلبه قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراء وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباعه على يدخل في هذا من من ينسخ الكتب كذلك ومن يبيع الكتب كذلك يدخل في مثلي هذا والله أعلم قال فالأول مثل الغني التاجر القبير بوجوه المكاسم والتجارات والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب ولكنه حافظ لماله لا يفسر التصرف والتقلب فيه يعني التجارة ما المقصود بها العلم بث العلم ونشر العلم والاستفاده من العلم الذي هو فيه سواء كان في الكتب أو كان في الصدور والأرض الثالثة أرض طاع وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء فلو اصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه وكذلك لا ينتفع الناس لعدم وجود الماء ولعدم وجود العشب والكلة الذي يوجد فيه هذه الأرض فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدرايه فيه وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء ومثل الفقير الذي لا مال له ولا يفسر يمسك مالا الأول عالم معلم داعي إلى الله على بصيره والثاني حافظ مؤد لما سمعه فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر والثالث لا هذا ولا هذا فهو الذي لم يقبله ذا الله ولا رفع به رأسا فاستوعب هذا الحديث اقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم منها قسمان سعيدان وقسم شقيم فهذه الاقسام الثلاثة تفيد العبد في أن يجعل نصب عليه دائما علو الهمة علو الهمة وأن يجعل همته ليس في أن يرفع الجهل عن نفسه فحسب بل يجعل همته في أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره وكما جاء علي رضي الله عنه أهذ عالما أو متعلما ولا تكن إمعة بين ذلك فإما أن تكون عالما وإما أن تكون متعلما ولا تكون ضائعا في فراغ في شغل الدنيا تشغل في هذه الدنيا عن طاعة من سبحانه وتعالى وعن مرضاته وعن علم الشرعي يعني من الدنيا ما يشغل في كثير من الاوقات لكن لا يكون هذا الشاغل الذي يشغله لا يلقي لك من الوقت ما تحتاجه في مرض الله سبحانه وتعالى وفي مراد الله عز وجل منك وخصوصا فيما لو علمت ان هذا العلم كما جاء عن الشافعيه رحمه الله تعالى انه افضل شيء بعد الفرائض فليس شيء يعدل العلم بعد الفرائض والواجبات التي اوجبها الله سبحانه وتعالى والانسان يرجو من الله سبحانه وتعالى ويريد من الله عز وجل لكن عليه ان يبذل لكي يحصل على مراده من الله عز وجل في الدار الاخر اذا لقي ربه سبحانه وتعالى الله اعلم و اعلم صلى الله عليه وسلم